قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتدع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وَشَهِدَ شاهد من بني إسرائيل على مثله فَآمَنَ واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وهذا كتاب مصدق لسان عربي ينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولقد مكّنّهم في ما إمكّنكم فيه وجعلنا لهم سمع وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئدة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 صيت فلما قضى والو الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله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 أولئك في ضلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجبه خلقهم بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلا بلا إنه على كل شيء قدير